الوحدة الأولى. أسرتي. واحد. استمع إلى العبارات وتأمل الصور. يا بنتي هل أنت مريضة؟ مرحبا أنا عايشة أنا طالبة في هذه المدرسة أنا أحب مدرستي مع السلامة يا أحمد في أمان الله.